مسألة إذا لم يكن للعالم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسائل الأخذ من غير الأعلام وإن أمكن الاحترام هذه المسائل. ولا مدركها هو القوم ذكرنا سابقا لأنه انما يجب تقديد الاعلام مع الاختلاف في الفتوى بينهما وبين غير الاعلام اذا اختلف الاعلام وغير الأعلام في الفتوى يجب تقديد الأعلام وما اذا لم يكن له فتوى فالموضوع كثير موضوع وجوب تمديد الأعلام واختلاف الفتوى بينه وبين غير الأعلام، وأما إذا لم تكن له فتوى من الأساس فلا يتصور حينئذ الاختلاف، فلم يتحقق الموضوع لوجوب تمديد الاعلام فحينئذ يجوز الوجوب إلى غير الأعلام طبعا مع مراعاة الأعلام، فالاعلام باعتبار ان أن الدليل السابق الذي أقمنا على وجوب تقليد الأعلام، الدليل الذي على يقتضي الرجوع للأعلام، الأعلام. فمن أفتى بوجوب تقليد الأعلام يقول لا بد من مراعاة الأعلام والأعلام. ومن كان يرى الاحتياط بوجود بسِدِ الأعلام، هُنا أيضاً رأى الاحتياط بوجود يجب الرجوع للأعلام، الأعلام على الأحواء، على الأحوجوبات، في الحيطة. هذا من ناحية مدرك مدرك المسألة ولكن سيدنا الخوي قدس الله النساء أفصل في المعان لأنه تارة يكون غير تارة يكون اعلى تارة يفتي بالاحتياط وتارة يحتاط الفتوى وفرق بين الأنواعين تارة يكون للاعلم فتوى بالاحتياط وتارة يكون له احتياط بالفتوى الفرق بين الامرين انه اذا كان الاعلم له فتوى بالاحتياط يعني قام الدليل على الاحتياط بحيث يرى فتوى غيره في غير محلها هو يفتي بالاحتياط غيره لا يفتي احتياط يرى فتوى غيرك في غير محلها مثلا من ناحية أنهم يذكرون في بعض الموارد في من قطع أربعة فراسخ إذا قطع أربعة فراسخ ورجع في نفس الوقت تحقق المساكل بأكبار أنهم مساكل ثمانية فراسخ وقطع أربعة فراسخ ورجع تحقق المسافه هذا لا إشكال ولكن في من قطع أربعة فراسخ وجلس على أربعة فراسخ يوماً كاملاً ثم رجع. هل يقال في حق هذا الشخص إنه قطع مسافتين بحيث يجب عليه القاصر؟ أم لا. مع أنه لم يقطع مسافة ثانية. قطع نصفها وبقي ثم بعد يوم قطع النصف الآخر. هل يقال لهذا الشخص بأنه قطع مسافتين ويجب عليه القاصر؟ أم لا. هنا الروايات متعارضة والجمع العرفي بين هذه الروايات متعسر جدا فلو أن الفقير رأى الروايات المتعارضة ورأى أن الجمع العرفي غير ممكن بنظره فأفتى بالاحتياط فتوى محتياط فتوى الاحتياط أفتى بأنه واجب المكلف إذا قطع بعد فراسخ مع عدم عزمه على الرجوع أن يصلي قصرا وتنامين باعتبار أنه عنده علم إجماعي إما للبعيد الأصل، إما للبعيد تمام، ولا معين لأحد الطرفين مقتضى من الجزية العلم الإجماعي أن يأتي بكلام طرفيه فلو أقتل المجتهد هنا بوجوب الاحتياط باعتبار أنه لا يمكن الجمع بين العدلاء، فنا يكون للمشيت فتوح بالاحتياط، ونا لا يصر على غيره. بل لاو من تقديدي في هذه المسألة إذا كان له فتوى بالاحتياط وفتوى بالإحتيار معنى أنه عنده مدرك يدله على وجوب الاحتياط بحيث يرى فتوى غيره بالقصر أو فتوى غيره بالتقال في عينة أنا لا يجب سنوز في جبه قال عنده فتوى وين كانت فتوى بالاحتياط وطالة لا يكون المشتد إحتيارا في الفتوى كما اذا كانت امامه شبهه اغنيه ولم يبحث عجز عن الفحص لم يتمكن من الفحص صارت امامه شبهه اغنيه وهو انه مثلا هل يجوز وطئ المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الغسل ام لا يجوز شبهه اغنيه هذا المجتهد لم يبحث عن الأدلة لانه عاجز عن الفحص لأنه غير متمكن من الفحص عدم فحصه عن الادله لا يعني عدم فجيه الفتوى لا الى وصل الى الدليل وفحصه ما فحص فعص فعص هنا قد يحتاط بما انه لم يفحص عن, عن الادله او عجز عن الفحص فحينئذ يحتاط الفتوى يقول انا اختار ولا يجوزه احتياطا او مثلا في مثال اخر بما انه اذا مثلا مسألة نجاسة الكتابية حيث أن الروايات طائمة على الضهار لكن لأن المشهور ذهبوا إلى النجاسين فحينئذ هو يحتاج للبكرة اذا لم يكن عنده فتوى بالاحتياط لكن عنده احتياط في الفتوى هي فتوى معناه يقول وظيفه الشخصيه لو ابتليت بهذه المساله وظيفة الشخصية لو بهذه لا اعمال لا اعمال فالاحتياط كما يقول وظيفه شخصيه للمجتهد وليست فتوى ينقلها الى عامي للمقلد الاحتياط وظيفة شخصيه للمجتهد نفسه يقول انا لو جديد احتط في هذه المساله لا أنه فتوى ينقلها الى العام وتكون حجه عليه فاذا اراد ان يحتاط مثله وإذا لم يرد ان يحتاط مثله الاب او ارجع الى هذه اذا لا, لا بد ان نفرق بين الفتوى بالاحتياط الذي يكتني على مدرك بحيث يخطئ غيره وان هذا جزء لا. وبين الاحتياط في الفتوى باعتبار انه لم يصل الى مدركين فاحتقت وغيره وصل الى المدرات فاحتقت فالاحتياط هنا وظيفة شخصية له لا يجب على عامية ان يتعب كما اذا كان وظيفة المشتهد الان ان يصلي قضاء لانه فالته الصلاحة يجب على عامية ان يصلي وظيفة شخصية المشتهد المشتهد الاعلام فاتت عليه صلاه الفاجر فوجب عليه قضاؤها فوجوب القضاؤها في المشهد الاعلم وظيفه شخصيه من المشتهد وظيفه على ان يقضي صلاه الصوم وهي لم تفتبوه الوظائف الشخصيه للمشتهد لا يجب على ان يتعبد بها وانما يجب عليه ان يتعبد بفتاوى اي وظائفه الشخصيه والاحتياط تضيفه في شخصيه القهر وهنا يجوز الرجوع إلى غيره معروعة العالم فالعالم ما فتوى اختيار على اختيار المذاك. قاضي الصلاة. إجواب الاختيار هذه إجواب الاختيار مشروطة بالفحص يعني. لابد أن يفحص. صحيح صحيح. وصل إلى ذلك، لكن جعله. أما لو لم يفحص لعجز أو. أو لعدم. المدى غير داعي. المسألة م. التي بعدها هو أنه. إذا قلل مشتهدا كان هذا المشتهد يجوز البقاء على تقليد المليئ فما ذلك المشتهد يجوز البقاء لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة مثل جواز البقاء بل يجب الرجوع إلى الحي الأعلام في جواز البقاء وعدمه ما بسينا نقول على الأحواط لأن أصل مسألة في وجودها إلا أنا عنده احتياقية لذلك يقول هنا هذه المسألة سيدنا الخوي قد سسره يفصل فيها على خمس سوار الصورة الأولى ما إذا كان الحي يفتي بحرمة البقاء ميز المطاق كان برسي الشاوك رحمه الله يحرم البقاء على المثلمين كما يحرم تقليد الميت ابتداء يحرم البقاء على تقليد كانت قتوى أكبر إذا كان الحي يفتي بحرمة البقاء والميت إما يفتي بجواز البقاء يفتي بوجوم الوقاء يفتي بحرمة البقاء إذا كان الحي يفتي بحرمة البقاء لا يجوز البقاء على تقلية الميت إلى أشكال لماذا؟ باعتبار أن فتوى الميت قد سقطت عن تلك الممكن لماذا ذكرناه سابقا من أن عنوان أهل الذكر وعنوان رواد حديثنا هذه العامين ظاهره في الفعليين ولا نصدق على الميت لان الميت ليس من اهل الذكر فعلان وليس من روادهم فعلان انما كان من اهل الذكر كان من روادهم فتوى الميت سقطت على الحجيه بموته لانه ليس مصداقا لاهل الذكر وليس مصداقا لعنوان رواد حديثنا إما أن فتوها سقطت عن الكفية بموجب لا يجوز الوجع لفتوها. خصوصاً أن الحيا حرة. الوجه الثاني تقليد الميت بنفس فتوه دوم يبقى على تقليد الميت بنفس فتوه ميت بجاز البقاء على تقليده أو الوجوب البقاء على تقليده. تقليد الميت بنفس فتوه بجاز البقاء أو الوجوب البقاء دوم ضارٌ. فلا يسوح الوجود ما دام الحي يبقى لماذا؟ بحرمة البقاء شكرا؟ لا هو يعني بنسبة إلى الدور كان يقال بأنه الدور ممنوع في العلل مثلا وفي توقف علة العلل يعني مثلا يجري في مثل هذا الموار يعني العلل في تقليد الميت فتوى تمام؟ العله في تقليد الميت نفس الفتوى وفتوى لا تكن في في نفس الفتوى نتيجه بعد تقليد الميت في هذه الفتوى متوقف على تقليده في هذه الفتوى هذا يلزم من نعم قد يقال في هذه المساله بانه لو كان حي أعلى من الميت وأكثر حي في البقاء البقارة تماما كلاما لكن لو كان الميت هو الأحيان أو كان متساعدين مناقب وقال يجوز البقاء لك في الميت وإن أكثر حي في البقاء وذلك اولا لبناء العقلاء بناء العقلاء قام على رجوع الجاهل العالم ومع قومي احدهما أعلام أو متساويين لا نرى بناء العقلاء مانعا من الرجوع إلى الميت إذا كان الميت أعلى من الحي أو كان متساويين بناء العقلاء قام على رجوع الجاهل العالم والرجوع للميت في هذه المسألة التي قلبو بها أثناء حياته نقول أن تقلد بقى المتقيد بالطريقة الرجوع للميت في هذه المسألة التي قلده فيها أيام حياته مصداقا للرجوع للرجوع الجاهلين ثانيا ثانيا مسألة الدور؟, مسألة الدور إذا قلد فتوى الميت بنفس فتوى يعني إنما قلدت مثلا فلان في جواز البقاء لينه يفتي بجواز البقاء هذا صحيح أما اذا قلنا أنا انما قلدت فلان بجواز البقاء لان فتواه بنظري حجه يعني هو مجتهد في اصل هذه المساله اذا كان مجتهدا في اصل هذه المساله فاننا قلنا فيما سبق ان باب التقليد لا يجتهاد في الواقع لا بد المكلف ان يجتهد ولو كان عاميا في باب التقليد ولا يجري في بدون التقليد جميع مسائل التقليد لابد ان ترجع الى ولو في مسألة واحدة مسألة وجوب التقليد فإن من يرهب في مسألة وجوب التقليد هل دورا ضاررا يجب علي التقليد لأن المشهد أفتال وجوب التقليد ولدورا ضاررا لابد للعامل أن يشهد ولو في هذه المسألة بمعنى أن يحكم عقله العملي بوجوب التقليد من باب أنه طريقا لماذا لامتثال الواقع أو لاقامه الحجة على العمال. لا بد ان ترجع مسألة التقريب الى الاجتهاد ولو في مساله فهنا فحينئذ لو ان العامي حكم عقله العاملين لان فتوى الميت في مساله الجواز فقط حجهين الا لاستصحاب الحجيه كانت هذه الفتوى حجه في حقه ايام حياته والآن يستصحب الفجية هذه الفتواة تبع المناتين وإما لبناء العقلاء على رجوع الجاهل العالم ورجوعه للبيت في هذه المسألة التي رجع فيها إلى ايام أيام حياته مصباقا للرجوع إما لبناء العقلاء وإما الاستصحاب الفجية لو حكم عقل العالمين بأن فتوى الميت حج من الوجهين الاستصعاب بناء العقلاء صار مشهدا في هذه المسألة هذا صار مشهدا في هذه المسألة يجوز له البقاء على تقييد الميت في هذه المسألة وان ابتل حيث خرج البقاء ولا يقال بأنه دور مضار لأنه ما قلده بنفس فتوى وإنما قلده بحكم عقل العقلي بأن فتوى حج وهذه هي الصورة, الصورة الثانية. ان يفتي الحي بجواز البقاء او بوجوب البقاء وكذلك يفتي الميت بلا ستر بجواز البقاء او البقاء يعني إما كلاهما يفتيان بجواز البقاء او كلاهما يفتيان بوجوب البقاء هل هنا يصح الرجوع للميت في مساله جواز البقاء لان الحي يفتي بجواز البقاء او يسوع الرجوع الميت في مساله وجوب البقاء لان الحي يفتي بوجوب البقاء او لا ذكر بعضهم بانهم هناك مشكله ايش مشكلة؟ باعتبار ان حجيه ستوى الميت بجواز البقاء او بوجوب البقاء لا هو وما كان له وين لا يدوم أن الحي اذا افتى بجواز البقاء او بوجوب البقاء على نفسه فما هو الغرض من هذه الفتوى الغرض من فتوى الحي بجواز البقاء ان فتاوى الميج حجه يعني انا اجعل فتاوى الميج في حقك ايها المقلب حجه الغرض من فتوى الحي بجواز البقاء او بوجوب البقاء هو جعل فتوى الميت حجه الان في خصوص في المساله مساله جواز البقاء افتى الحي بجواز البقاء ومعنى فتوى الحي بجواز البقاء يعني ان فتوى الميت حجه ومن جملها فتوى الميت بجواز البقاء من ذمة فداء والتي تكون قد جريها المسألة ويفتوى الميت بجواز البقاء فتوى الميت بجواز البقاء لا معنى لجعل فجية لها ليش لا معنى لجعل فجية لها؟ ليش الغرض من جعل فجيتها إذا كان الغرض من جعل فجيتها تقليد الميت في بقيه المسائل ما هو تقليل الميت في بقية المسائل حاصل بنفس فتوى الحايل بلا حاجه الى تقليد الميت في بقاء مس في بق المسائل بنفس فتوى الميت الغرض من فتوى الحي بجواز البقاء جعل فتاوى الميت حجه ومن قبل فتاوى الميت فتواه بجواز البقاء فالغرض من فتوى الحي بجواز البقاء جعل مساله جواز البقاء عند الميت حجه جعل هذه المساله حجه لهم ليش؟ لأنه الغرض من جعلها الحجين أن تقللوا في بقيه المسائل والبقاء من تقليد بقيه المسائل جائز من أحسن فتوى الحي بلا حالة إلى توسير فتوى الميت في ذلك فإذا فتوى الحي بجراز البقاء شامل لمسائل الميت كلها بعد هذه المسائل وهو مسائل جراز البقاء لأن جعل الحجين لها له شوه الغرب من جاء الفجيلا؟ الغرب من جاء الفجيلا تقيدوا ببقية الفسائل وما تتخذوا ببقية المسائل بناس خطر الحاجة بلا حاجة إلا انتوسط خطر الميّة في بقية الفسائل فجعل الفجيلا بها نفسها لئة فتوة لغوان تخصيصا للحاسر شبه أنه خارج تخصيصا المسائل تخصيصا باعتبار من نحن جيتها مستمزعة من مثلا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون محقق البقاء في نظر الميت أوسع منه في نظر الحي مثلا الحي يقول يجوز البقاء أو يجوز البقاء لكن محقق البقاء هو العمال اذا عمل سكاوون من يجوز له البقاء فيها او يجب البقاء فيها يرى هناك البقاء هو العمل بينما يجوز البقاء او يجب يرى الحق البقاء اوسع من العمل وصدق الالتزام اذا اتفقا على شخص ولو لم يعمل بها يجوز له البقاء او اذا اخذت تضامنا في التوظيف اذا اتفقا على شخصين على العمل بها يجوز له البقاء وكذلك يعني إذا صار المحقق للتقليل في نظر الميت والحي المتساوي إذا صار المحقق التقليل في نظر الميت أبيض من الحي حي يقول يجوز لك البقاء على نقي الميت في المسائل التي علمتها سواء عملت بها ولا عمل بيننا الميت يقول يجوز البقاء خصوص المسائل التي عملت بها فصار محقق التقليد في نظر الميز ابيعك من محقق التقليد في نظر الحي نعرفه الاشكال يريد. إشكال ما يرتفع فيما اذا كان محقق التقليد في نظر الميز اوسع منه في نظر الحي الحي يقول يجوز لك البقاء في المسائل التي عملت بها الميت يقول يجوز لك البقاء في المسائل التي عملت بها وان لم تعمل بها ما بالتقل حتى بالتقارب ترتفع الارض ليش لأنها تأوسع فالحل يقول يجوز لك البقاء على الفتاوى التي عملت بها ومن جملة الفتاوى التي عمل بها نفس مسألة جواز البقاء فمن جواز البقاء ينطير إلى المسائل التي لم يعمل بها فان المسائل التي لم يعمل بها لا يجدر يرجعوا نفس البلد الحي فبدا المسائل التي عمل بها لكن يجدر التي, التي لم يعمل بها البقاء في جميع المسائل سواء او لم بها على حين الاول يعني المين. الحي يجوز لك البقاء في خصوص المسائل التي عمل بها من انت ينطلق من نفسك فتور حي من انت ينطلق المسائل التي لم يعمل بها لكن اذا وفق فتور ميت في البين اما يفتي بجواز البقاء في طبقه المسائل عملت بها او لم تعمل بها فيوفق فتور ميت في البين من انطلاق المسائل التي لم يعمل بها هنا يكون لجعل مساله جواز البقاء اثران ولا تكون الاغوان بهذا الشرط الشرط الصغير أن يقول انيا بهذه المساله طبعا في حياه الميت لأن المفروض ان الله يقول يجوز البقاء على المسائل التي علقت بها فلا بد ان تكون مساله جواز البقاء عند الميت ايضا عمل بها في حياته بان قل وبيت قبل له قبل ذلك الميت فعمل بهذه المساله في حياته حتى تحقق الشرط ولا يجامع بهذه المسألة على ما يفيد شيء انما يجوز له البقاء على تقليد الميت في مسألة جواز البقاء اذا كان قد عمل بنفس مساله جواز البقاء في حياه هذا الميت ولا لا يفيد لهذا الامر شيئا إذا لا ترتفع اللغويه من جعل فتوى الميت بجواز البقاء حجه الا بهذه الشرطين ان يكون محقق التقوى في نظر البيت اوسع وان يكون هذا وان يكون قد عمل بهذه المسائل وضع ولكن قد يقال بانه لا مر لأن لان اللغويه بلحاظ ماذا بلحاظ مسائل البيت الذي قبله ما المسائل هو سؤال. إن هاي يُبتدئ بجواز البقاء على المسائل التي عملت بها، ومن المسائل التي عملت بها مساله جواز البقاء الميت. خلاص، فإن قلت بأن جعل الحجيات لفتوى الميت بجواز البقاء لهم لأن تقليد هذا الميت في بقية المسائل بلا سبب ولا حجة قلنا لا هو تقليد الميت الأول السابق على هذا الميت تقليد الميت السابق على هذا الميت ما يقدر يلقى على مسائل الميت السابق بفترة الحياة هذا الأمر وإنما يستطيع أن يلقى على فترة الميت السابق فترة الميّد الثاني فلا يكون قوامه. هل يحلف كي بجواز البقاء في المسائل التي عقد بينها والجملة المسائلة عن لديها مساله جواز البقاء على تقدير الميت عامل بها في حياتها لديها في المسائل التي قبلت اذا بمجرد ان يفتي الحي بجواز البقاء يرجع الى مساله جواز البقاء واذا رجع الميت مساله جواز البقاء هل هذه الحجيه والبقاء تقتضي الميت على او لا فلا يكون الحجيه التي تعتبر الميت بجواز البقاء لا هوى فمن احتاج الى الشرط الاول كن محقة التقليد في نظر الميت ساء يكفي الشرط التاني ورحمه اذا هذا المسأل المقاع عمل بها ويبقى عليه في نسائل الميت الذي قبله ولا يكون جانب في جهة ميدة نهوها صار واضح المسألة الصورة الثانية ان يفتي الميت بوجود البقاء ويفتي الحي ب لا يختلف الحي يقول يجوز البقاء ليس في فسيد الحي يقول يجوز البقاء ليس في يقول يجوز البقاء في المسائل المحضه فاذا افتى الحي بجواز البقاء وافتى الميت بوجود البقاء فبعد ان يرجع الميت هو السيد القوي وياخذ بمساره وجود بقاء يبدا بهرمان عنا ويقع مساره جواز البقاء باعتبارنا الحي يفتي بجواز البقاء انا رجعت السيد القوي في مساره وجود البقاء فبقيت على او بقيت على تخزين الجهور ما أنا الى السيد القري لا لأن سيده بجواز البقاء رجعت للسيد قال في نفس المساله هذه اريد يكتب وجوب البقاء على تقديره او على تقدير السيد المسائل بعد ذلك في مساله اس سيد تمام سيدي المدير فاو ارجع للسيد بجانب مره اخرى يعتبر سيدي يفتي بجواز البقاء انت وخير بين ان تطوع بعد السيد في ألا يقولون هنا يختلف حسب الجواز هل المراد بالجواز هنا جواز البقاء أم لا جواز البقاء هل المراد بالجواز هنا جواز البدوي يعني تحرير البدوي أو الجواز الاستمراري تحرير إذا كان الحي يفتي بجواز البقاء بدوان يعني يجوز لك البقاء على تقليد الميت إذا لم يكن عندك حجه الآن ما عندك حجار تبقى على الميت أو ترجع للحج هذا يقول يجوز لك البقاء يجوز لك البقاء ما عندك ابتلت تقلت فإذا قلت وصارت عندك حجه خلاص لتك عجار إذا كان يبتل الحي بالجواز البنوي يعني يجوز لك البقاء بصورة عدل قرنك كون... مقلدان في صورة عدل وجود حجة أعداد فأنت بمجرد أن ترجع السيد القوية لمسأة وجود البقاء وتقلده فيها صارت مقلدا صارت عندك حجة في التقليد في لا يوجد لك رجوع الحي مرة أخرى لأن مسألة جواز البقاء مسألة وجودك لاستمر أما إلا قلنا بأن فتوى الحي بجواز البقاء فتوى بالجواز الاستمراري والتخيير الاستمراري افترض انه قلد السيد الخليل بمساله وجود البقاء هم مادام تقليد السيد في مسألة وجود البقاء ناجح عن تقليد سيد البلبي دام في مساله جواز البقاء الى ان يرجع للمنشا الاول قرده اخرى اقفع فيه مساله جواز البقاء وارجع وأعدل من الميت الى الحياه واضح الصوره الرابعة هي بالعكس en je hebt geen leuke jubelbakker, dan ben je niet te veel als je het Is een klein het أني يقتل حي بجواز البقاء دعك يوجود البقاء لا أنس أني يقتل حي يوجود البقاء هل ما يجفين جواز البقاء؟ فهل هنا يجوا البقاء على طريقين يدخل أنا بقية على الطريق لكن هو يجفتي الميز. بجواز على عين يعني يلا على بتوان يجوا الحي هذا العينين البقاء على جواز جواز البقاء؟ Binnen zitten we erbij. had in de speler, dat was is een eerste